فقد أتى المسكين مستنطرا جودك فرحاً ذله وعطفي فقد أتى المسكين مستمطران جودك فرحاً ذله وعطفي أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسفي قد مسني الضر وانت الذي تعلم حالي وترى موقفي فاوف كيلي وتصدق على هذا المقبل البائس الاضعف